لابد أن يبادل لابد أن يبادل لابد أن يبادل الباطن والأندال لابد أن يبادل لابد أن يبادل لابد أن يبادل جهادنا عظيم فلب يا أبطار جهادنا عظيم جهادنا عظيم جهادنا عظيم فلب يا أبطار سفينة النجاة سفينة النجاة سفينه النجات تطفو في الظلام سفينه النجات النجات سفينه النجات تطفو في الظلام وقد ان يبادى بدت ان يبا